إذا السماء شقت وأدنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأدنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا